وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَدْلِي تَمَامَ أَمْوَالٌ لَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعذروا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا واتم نساء صدقاتهم نحله فان طبن لكم عن شيء من نفس فكلوه فكلوه 111. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما 112. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 ان وَمَنْ ومن كان فقيرا فليأثل بالمعروف فاذا ادفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُلُوْلُهُمْ قَوْلًا مَعْرُفًا وَاللَّيْخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ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 لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَضِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْرٍ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 من بعد وصية يوصي بها أودين وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليم 119. ولكم مصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الرضع مما تركوا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 من بعد رصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فَإِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ غَشَّوا فَإِنَّ اللَّهَ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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله خَالِدًا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شاهدوا فامسكوا ما في البيوت حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهم مسبيلا والذان ياتيانها منكم fa'aduhu ma fa'in thaba wa aslaha الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجماله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار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 118. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن ما هو شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احدا من قران فلا تاخذوا منه فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا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 وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّذِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّذِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ الَّذِي دَخَلْتُمْ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 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحيل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين فَمَسْتَمْتَعْتُ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إن الله كان عليما حكما ومن لم يستطع منكم طولا عينك حالمصنات المؤمنات فمنما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحونا بإذن أهلنا وآتونا أجرهن وآتونا أجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب.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 129. وتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسُوَفَ نُصْلِيهِنَا رَأَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيذا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما مِن اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن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 اِن يُرِيدَ اِلٰهٌ اَصْلَاحَ يَوْثِقَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خبيرا واعبُدُ الله ولا تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إحسانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِدِ الْقُرْبَى وَالْجَارِدِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ, والجار الْجَنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَبِالسَّبِيلِ وَبِالسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيمانُكُم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 121. فقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما 122. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من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 لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهير قَدْ بِكَ عَلَىٰ آلَاءِ نَائٍ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ وَالدُّنْيَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لو بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 ولي وكافى بالله نصير من الذين هدوا يحرفون الكلمة عن واضعي ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا لين بألسنتهم لين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أن هم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع وظرنا لكان خيرا لهم وأقواما لكان خيرا لهم وأقواما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم 119. وكان أمر الله مفعولا 110. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 111. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما 112. ألم الذين يزكون أن بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا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 يعِنُ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُنْصَرُونَ نَحْنُ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم النار كلما نضجت جلودهم بدرناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيع الرسول وأولي الأمر منكم فعيا تنزعتون في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسولين كن تؤمنون بالله واليوم الآخر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 أردنا إلا إحسانا إن أردنا إلا إحسانا وتنفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقلهم في أنفسهم قولا 129. وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 الصالحين وحسن رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا, فانفروا وَرِنَّ مِنكُم لَمَن لَّا يُضِطَّن فَإِن أَصَابَتْكُم نِّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ 114. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 116. فليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياة الدنيا بالآخرة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 والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها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 117. قل متاع الدنيا قليل 118. خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا 119. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنت في 129. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل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 119. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا 110. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة ويقولون طاعة 129. طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون 120. فأعنط عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 129. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 120. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم ولو لفضل الله عليكم ورحمة واتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين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 الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا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 وجد لَهُ سبيلا وادو لو تكفرون كما كفرو فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجرو في سبيل الله فعياط واللوف أخذوهم وقتلوهم حيث وجدوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فاين اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقاوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحني ورقبه مؤمنه وديه مسلمه وديه مسلمه الى أهله صدقوا فإن كان من قوم العدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهل فدية مسلمة إلى أهله عهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاء هَنَّ مُخَالِدًا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعدل له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُونَ لمن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا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 111. وكلا وعد الله الحسنى 112. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 113. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكه تظالمين انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالو كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجرو فيها فأولئك مأوى لهم جهنم وساءت مصيره إلا المستضعفين من الرجال والنساء 119. ويستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 110. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا 111. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله رافع الرحمة.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 أيفة أخرى لم يصلي فليصلي فليصلي معك وليأخذوا حذرهم وأسمحتهم واد الذين كفروا لو تغفرون عن أسمحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ميلته واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْطَلِقُوا وَخُذُوا قِتَالِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۗ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وقعوده وعلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَعْنَا تُمْ فَأَطِينُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا نُقُوتًا وَلَا تَهْنُو فِي بَتْغَاءِ الْقَوْمِ إن 129. وإن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون 121. وكان الله عليما حكيما 122. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس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 يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يَسْتَغْفِرِ يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكما ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريء فقد احتمل به ثنا فقد احتمل به ثنا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الضائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وان الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين وَمَنْ يَفْعَلِ ذَلِكَ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولًا بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ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 وقال لا أتخذن من عبادك نصذا مفروضا ولا أضلّنهم ولا من ينهم ولا أمرنهم هُمْ فَلَا يُغَيِّرُ نَخْلُقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 119. ورحتها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا 112. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب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 الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَبُونَ قِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ 118. واتبع ملة إبراهيم حنيفا 119. واتخذ الله إبراهيم خليلا 110. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ إِلَّا تِي لَا مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما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 ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتبروا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يُغْنِ يغني الله كلا من سعته وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَعِيَّاكُمْ أَن تَتَقُوا اللَّهَ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 يُذِهِبُ بِكُم أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقص شهداء لله شهداء لله ولو على نفسكم أو للواردين والأقربين. ايَكُن غَنِيًّا او فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى اَن تَعْدِلُوا وَاِن تَلَمُوا او تَعْرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا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 إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكو بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا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 رض ل لله فل تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين اتُريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فعُلَاءكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسُوَفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا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 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وينيدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله وَرُسُلِهِ ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك, أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 هم البينات من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 بِمَا نَقْضُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولا سْنَؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا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 ناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة.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 ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم انهم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا يا أيها رسول قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يا أولى الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها وكلمه ألقاها إلى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله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 وأنزلنا إليكم نورًا مبينًا فأن من الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه من فسيدخلهم في رحمه منه وفضله ويهديهم اليه ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرع هَلَكَ ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها